بسم الله الرحمن الرحيم فإن أكثر الناس يعتبرون قيمة الوظيفة في مردودها فكلما درت الوظيفة ربحا ومردودا على صاحبها كانت وظيفة قيمه يتنافس الناس من أجلها وأشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحن نريد الآن أن نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم وإذ صرفنا نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بك كثير من أخواننا الذين أتوا إلى هذا المسجد أتوا بقصدي أن يعلموا حقيقة الدعوة وكيف يدعون الناس إلى الله الدعوة إلى الله عز وجل لما قلت أنها وظيفة هذه مجرد تسمية صلاحية بسميه الصلاحية قد بعض الناس يعترضوا عليها لكنني قصدت أن أقرب المعنى بها إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته بل لا بد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل. والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس. تعرف الشمس النازرة تطلع تضيء الكون كله. ما تيجيش واحد يقول لي هو أنا أطلع إيه أو واحد لك أنت تصلح الكون ولا تقدر تعمل إيه ولا الكلام ده. دعك من هذا كله. وكلمة تماترك الأول والآخر شيئا من المثبتات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره. لا. لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك ولا تحقرن موهبتك ولا تحقرن نفسك ولا تقول أنا كبير في السن والعلم يحتاج إلى بذن ويحتاج إلى تعلم من الصغر وكلامنا كله اطرحه جانبا لا الأول تدرس كتب الاعتقاد تفضأ للسنة والجماعة التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة لأن أن تدعو الناس لا بد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة وهذا طبعا هيدخلت في دراسة الأصول ولا بد حتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث فطالب العلم أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى دي إنه عمل يخزل, يخزل يخزل يخزل يخزل ولا مردود. خلاص، لكن إذا إذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى، ثم بقراءة بأحد صحابة حياة العلماء الذين كانوا طبوا العلم، كيف كانوا يفعلون؟ لا يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقة لمرحلة هي مرحلة الخروج. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 ولا يسلك هذا السبيل إلا أفراد من بني آدم إذا قيسوا بمجموع الآدميين على وجه الأرض تعرف قصة الوظيفة لما دانلوب الإنجليزي الذي وضع منهج التعليم في مصر وانتقل هذا المنهج من مصر إلى سائر الدول العربية لأن مصر هي التي علمت الدول العربية عن طريق ابتعاث المدرسين وغيرهم فبدأ هذا الماكر يغير في حقيقة الوظيفة أعطى أعلى راتب لمدرس الجغة الإنجليزية كان بيأخذ 12 جنيه وأعطاه له الحصص الأولى مدرس اللغة العربية كان يأخذ أربعة جنيهات وحصته عادة في آخر اليوم ثم ربطوا حصة الدين بمدرس اللغة العربية لما يكون مدرس اللغة الإنجليزية بيأخذ 12 جنيها هل تكون ايه النتيجة؟ ان معظم الناس يتجون اي الإنجليزية للعائد الكبير والراتب الكبير ويتخففون من اللغة العربية لا سيما ان الطالب في الحصص الاولى يكون منشيطا حاضر الزهن في الحصص الاخيرة يبعزه من على السور خلاص يعني وصل الى درجة الملل. فمن هنا بدأ الناس يتنافسون نهار مثلا يتنافس الناس على دراسة اللغات كانت كلية الألسن في زماني كانت كلية من أواخر الكليات ليس لها قيمة تقريبا وكانت لسه خارجة من اسم مدرسة الألسن ولا أحد يعرف قيمتها الآن كليات الألسن من كليات القمة التي تنافس كليات الطب والصيدلة والكلام ده ليه؟ قال لك الدنيا تغيرت والعالم تغير واحتاج إلى لغات تعلم الكمبيوتر مثلا ده يتنافس الناس فيه ويبدعون فيه لكل ما تفوز بدقه التخصص كل ما تبقى مطلوب أكثر فهكذا مقياس الناس أما الذين يعيشون في الدنيا بأبدانهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم فاعلمون أن أشرف الوظائف على الإطلاق أن تكون داعيا إلى الله عز وجل أن تدل الناس عليه. فنحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة إذا عندي ثلاث وسبعون طريقا كلها تؤدي إلى النار إلا طريقا واحدا فإذا كنت أنت هذا الحادي الذي يقف على طريق الحق ويجلب الناس هذه الطرق طرق المهالك والضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذال على الخير الكفاعل فكل إنسان انتشلته واجتذبته من هذه الطرق وأوقفته على طريق الحق لك مثل أجل فأنا عايز أي إنسان مغرم بلغة الحساب يعمل لي حسبة في المسألة دي ويرى كم من العائد يعود عليه في الدنيا والآخرة الناس قصار النظر لا ينظرون إلا إلى الدنيا ولا ينظرون إلا إلى المال الإيجابي يعني إذا صحت هذه التسمية اللي هي الفلوس السيلة لا ينظر إلى ما يسمى عند بعض أهل العلم بالنعمة السالبة النعمة السالبة اللي هي مش فلوس زي الصحة مثلا ما أنت بتقوم وتتحرك في الدنيا وتعمل كل اللي انت عايزه بصحتك خل الصحة دي تروح ايه اللي يحصل؟ لو عندك ملايين سائلة حتنفقها لأجل أن تسترد هذه الصحة مرة أخرى يعني الصحة السليمية الكامنة اللي انت بت... اللي انت ما بتتفعلهاش فلوس يوميا في سلامة الأولاد في صحة الأولاد في سلامتك في صحتك دي كلها مش كل يوم صبح تروح دافع فلوس عشان تسترد صحة حد او ان الواد يكون صحيح فدي تسمى النعمه السالبه ممكن النعمه دي تتسيل تبقى فلوس اذا الواحد ايه فقده الداعي الى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكافئ في الدنيا لازم ومش لازم حتى يكافئ في الدنيا لازم فلوس إنما يكافئ بنعمة الرضا وبراحة البال وباستقامة الأبناء استقامة الزوجة محبة الناس محبة الجيران طيب الثناء والذكر نحن جميعا نذكر علماءنا أكثر من آبائنا ومهاتنا أبي مات وأبوك مات تترحم علي كل هذه لكن أنت طالب علم تدرس في كتاب قال المصنف رحمه الله مصنف الكتاب رحمه الله وقال أحمد رحمه الله وقال مالك رحمه الله وقال البخاري رحمه الله فأتلازم على اللسان أنك أنت تترحم وتترضى على أهل العلم دي هذه ليست مسألة هينة لا يعرفها إلا الموتى عندما يترحم أهل الأرض عليهم وكل الإنسان لسان صدق في الناس يعرف هذا الميت قدر هذا الذي فعله ووذله في الدنيا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 إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته بل بد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه الموظف ممكن يروح يوقع في المصلحة ويقف خط سير ويروح بيته بعض من رزقه الله عز وجل حسن الأداء من الخطباء لما بيتجمع عليه الناس ينقل لا سيما إذا واحد من أهل الحي ولا بتاع مغتاض منه ويمعمل فيه تقرير طيب البيت بتاعه جنب المسجد أو المسجد في نفس البلد فكان يجد كثير من المشق في الذهاب إلى المسجد لأدوء أبعض نقطة يوم يغضب ويزعلوا والكلام ده أنا أقدر طبعا غضبه ليه وسينفق وقتا في الذهاب والإياب وسيكلفه مصاريف والكلام ده لأنه ذهب إلى هناك عقوبة الذين يعيشون على ثغر الدعوة بقلوبهم يغطبطون بمثل هذا يقول لك أرض بور سأشجرها حيثما وقع نفع ترمي في أي مكان لا يسكن يزرع فإذا كان أهل بلدي استفادوا مني في هذا الموقع واستطعت أن أكون نواة من الشباب الجيد وأبذر فيهم بدرة الدعوة إلى الله عز وجل فأنا ذهبت إلى أرض بور سأشجل في هذه الأرض البور جعلوها عقوبة فوفقني الله عز وجل أن أجعلها منها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قص علينا أنه لما سجل استحب معه صحيح مسلم وهو يقول هو كتابي المحبب عشان مسلم له يعني رونق معين بالنسبة للسياق وترتيب الأحاديث والإتيان بالألفاظ على وجهها مش زي البخاء ففي خلال الثلاثة أشهر التي اعتقل فيها لخص صحيح مسلم وكتاب تلخيص مسلم ده ده نتيجة السجن يقول كان الإشكال بس إن اللمبة كانت في السقف وتعرف سقوف السجون بتبقى مرتفعة أنت, ما انت عارف كأنكم يعني ها بتبقى مرتفعة جدا يعني بحس إن التنفس إلى حد ما كويس لأنه يسيب لك كده طاقة كده كده فوق عشان لك هواء وكده وفي نفس الوقت ما فيش حد يطمع إنه يتسلق وينط بالشباك أو كده فيعني في تحايل بقدر المستطاع هو يجيب سلك طويل عشان ينزل الزنبه لتحت حتى يستطيع أن يقرأ في هذا الكتاب يقول وهكذا أرادها محنة فكانت لي منها فنقول يعني إن أي إنسان الدعوة في دمه ويحبها هذا لا يضيره أين ذهب فنحن نريد الآن أن نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنذر بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به خبر الجن دول كما في صحيح البخاري ومسلم إنهم من جن نصبين وكانوا رايحين كالعادة يسترقون السمع ليعرفون يعرفون الأخبار. فهم رايحين بقى للمهمة بتاعتهم اليومية إذا بشهو تطاردهم. بقول الله ده ليس كالعادة. ما الذي جرى؟ قالوا لا بد أن يكون جرى شيء. رجعوا إلى قومهم قالوا ما أرجعكم؟ قالوا حدث كذا وكذا. قالوا حدث شيء عظيم. جوبوا مشارق الأرض ومغاربها وإئتون بالخبر ما الذي جرى وهم بقى رايحين مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يصلي بأصحابه ويقرأ فأول ما وقفوا على الآيات وقفوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحركوا وقالوا أنصتوا أنصتوا يعني إيه تستمعوا بأذن القلب والإنصاط احنا أشارنا إشارة سريعة للفرق بين السماع والإنصاط فيما تقدم من الدروس أنصطه يعني ألقي سمعك ها؟ ألقي سمعك ألقي سمعك يعني لما تلقي الحاجة بيبقى خلاص إيه يعني ليس لك نية أنك تأخذها أو ألقيتها فلما يقول لك ألقي سمعك يعني استسلم تكون كلمة استسلم تماما فلما حضروا قالوا أنصطوا فلما قضية ولوا إلى قوم منذرين ألا دولك الرحين يستمعون إلى خبر السماء وكانوا شغلين مع الكهان محصل جن لما بيسترق السمع بيسرق الأخبار اللي لسه تنزل على الأرض كان يكون مثلا فلان سيموت اليوم في الساعة الثامنة صباحا خلاص الأمر نزل حينزل به الملك ملك الموت عليه السلام أو أحد من يعاونه الساعة 8 بالضبط ده تكون روحه طالعه تطلع بأي وسيلة بقى وهو قاعد في بيته وتخبط في عمود وقع عليه جدار نزل تحت عربية غير في البحر زي ما ربنا إيه سبحانه وتعالى يقدم كيف سيمون فيوم الجن يحط ودنه بقى يسمع يتسمع الأخبار فيعرف إن فلان الفلاني هيموت للساعة 8 هم الجن عشان يوصلوا للسماء بيعملوا إيه؟ بيركبوا بعض واحد والتاني على كتافه والتاني على كتافه وعلى كتافه وعلى كتافه على كتافه على ما آخر واحد يحط ودنه على إيه؟ يسترق السم طبعا الشهب على طول بالمرصاد لهم الشات يحرق هذا وهذا وهذا وهذا المهم هو واحد ينقل الخبر اللي تحليل لتحديد تحديد واحد شايلهم كلهم أو 2 3 اللي شايلين كلهم يوم واخد الايه يوم الخبر يكون بقى الشهم حلقه منظر هذا الجب ده اللي يفلت بالخبر يوم يروح للدجال ويقر هذا الخبر في اذني قر الدجاجه سوق الدجاج لما كنا عايز بيض وتقعد كده وبتاع بصوت معين مش ها ده بيعمل كده الجن يعمل كده فالرجل اللي هو الكاهن يبعت يقول للجماعة دول مفيش داعي انه يسافر نهاردة خليه يؤجل يا عم يؤجل زي التذكير طيرا مطوعة والحجز مؤكد ولو ما روحتش لازم أترفت يا عم يقعد وتهد مفيش داعي انك تروح لا لازم أروح ولازم أعمل ولازم أخلي والله أنا أقولت لكم الحال لانه بصراحة هيعمل حدسة وهيموت والله ده راجل مخرف حدستيه وتعيه ويشرفه وفعلا يروحوا يعمل حدثة وموت فيه تمام المرة الجاية بقى لو قالوا ما تتحركش هيعمل ايه لن يتحرك خلاص فده كلام عائشة رضي الله عنها لما بتقول يا رسول الله ان الكهانة يحدثوننا بشيء يكون حقا قال تلك الكلمات من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة على حس الكلمة الحق دي يجدب بقى بقيت اللي يكمل بقيت الصفحة كده وانت طبعا حتوفه في الزبادي ها؟ وخلاص قال لي كذا يبقى المرة الجاية مش كذا فيبقى الإنسان متكتب ما يقدرش يروح في أي مكان إلا ما استشير الكاهن أروح ولا ما مروحش يشتغر عليه بقى يقول له لا أروح لا ما تروحش والكلام فالجن الذين كانوا يذهبون لهذه المهمة بمجرد أن سمعوا القرآن رجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وكلمة ولى دي معناها إيه أسرع يعني ما كانش ماشي كده على مهل ولا الكلام ده أسرع ليه لإنه لأنه نبأ عظيم كبير لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس تعرف الشمس النهاردة بتطلع تضيء الكون كله ما تجيش واحد يقول لي هو أنا أطلع إيه أو واحد يقول أنت تصلح الكون ولا تقدر تعمل إيه ولا الكلام ده دعك من هذا كله وكلمة ما ترك الأول لآخر شيئا من المثبتات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره لا لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك ولا تحقرن موهبتك، ولا تح تحقرن نفسك، ولا تقول أنا كبير في السن، والعلم يحتاج إلى بذن واحتاج إلى تعلم من الصغر، كلامك كله اطرحه جانبا فإنما غليق الفهم إنما تفتح بإذن الله، ممكن أنت تبذل أسباب أرضية ولا تفهم، تبذل الأسباب الأرضية ولا تفهم شيئا زي النصر كده لما بيتنزل على الجيوش المسلمة بدون عدّة. تذكر يعني إذا, إذا قيس بعدة العدو أرضى كل مغازي المسلمين من أول بدل إلى آخر غزوة كان عدد المسلمين وعتادهم أقل من المشركين بكثير ومع ذلك ما غلب قط أبدا في غزوة مؤته كان العدو مئتين ألف وكان المسلمين ثلاث تلاف يعني شو ربنا سبحانه وتعالى في الأول فرض عليهم أن الواحد يقاتل عشر ما لم يستطيع. قال الآن خفف الله عنكم معلمة أن فيكم ضعف، وخل الواحد يباله كين اثنين فالذي يفر من اثنين بفر من الزحف إنما اللي يفر من عشرة كان كتير عليه واحد يقاتل عشر على الأقل يجي يضرب داء في واحد وراه يضربه لغزة مؤتة كانت واحد لسبعين واحد لاثنين واحد لسبعين ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين نصر مؤزرة في هذه الغزو تقرأها تحس نازل أساطير لولا أن الأخبار صحيحة كان ممكن الواحد يداخله شيء من الريب يعني في الضخامة عدد المشركين مع قلة عدد المسلمين فلم يتساوى أبدا في يوم من الأيام المسلمون مع المشركين لا في العدد ولا في العدد وأنا أقول لكم يعني نهاردة لو جلس إنسان جلسة متأمل في فيما يتعلق مثلا بمصر بلدنا الذين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلق الله اللي هم بالملايين لما دي شوف الذين كانوا يدعون الله عز وجل بالمصطلح اللي أنا بقوله على دراعهم يعني لا تظاهرهم دولة ولا تعطيهم مرتبات ولا أي شيء منه النفس كده حتى أنتم كلكم لما تروحوا تدعو إلى الله عز وجل بتطلع وتركب على حسابك وتقطع المسافات الطويلة والكلام ده بدون ما في أي إنسان يحركك ولا يقول لك خد طب أنت لو نظرت إلى هذه الثلة وهي كثيرة الحمد لله لما نشوف بحساب بحساب المكسب اللي احنا شايفينه يعني هم ولا خطباء الأوقاف وطبعا لا يفهم أحد من كلامي إن خطباء الأوقاف ليس لهم دور لا هناك منهم أناس أفاضل وناس أناس مجيدون و محبون واخد بالك زي برضو ما في الجماعة بتوعنا برضو ناس برضو يهمبكوا وناس بيلعبوا وناس ناس عادي ده موجود و ده ها بس عشوش حد يتصور أننا يعني بقى حط من قدر أحد يعني الناتج بتاع الناس اللي اشتغلوا وحدهم ولا بتاع الذين اعملون تبع الوزارة طبعا اي واحد من غير ما يفكر يعرف ان الناتج الذي تحصل من الذين انطلقوا الى الدعوة الى الله عز وجل محبة لهذا الدين اعظم بكثير جدا من الطرف الآخر فانا اريد ان اقول لا نريد ان نكون موظفين ونحن ندعو الى الله عز وجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أركان لا بد أن تكون واعيا تماما بكل ركن ونجاح دعوتك مرجون بقدر معرفتك بكل ركن وطبعا الموضوع طويل جدا لأن كل ركن يحتاج لعدة محاضرات وأنا أعلم أن الوقت يعني اخترب وضاق علينا وكثير من إخواننا يريدون الخطوط العريضة فأنا إن شاء الله لن أسهب كثيرا في ضرب الأمثلة لكن سأضع الخطوطة العريضة أمام إخواننا من الدعاء الشباب يعني عشان مش حدي صارنا بتمعلم على حد يعني ولا ولا أكلم طوقاتي ولا حد الدعوة لله ثلاثة أركان كما قلنا الركن الأول الدعوة نفسها إلى ما تدعو إلى أي منهج تدعو الركن الأول الركن الثاني الداعية الذي سيبلغ هذه الدعوة الركن الثالث المدعو الذي سيتلقى هذه الدعوة هذه الأركان الثلاثة الدعوة نفسها ده لب الموضوع كله هذا لب الموضوع كله كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كل فرقة من هذه الفرق لها أصول ولها فروع الخلاف الأصلي بين هذه الفرق ليس في جزئيات الفقه مثلا إنما هي في مسائل الإيمان والتوحيد يعني في عصب الإسلام مش اختلفوا في المسحى القفين ولا في مسحى الرأس ولا الكلام دا لا إنما اختلفوا مثلا في صفات الله عز وجل فجماعة كلهم يتفقون على التنزيل كلهم حتى المبتدعة يقول أنا أن في الصفة أنزه ربي أن يكون كالخلق فيدعو هذا إلى تعطيل الصفة واحد يقول العقل قبل النقل لأنه لا يفهم النقل إلا بعقل صحيح خلاص طب طب الكلام ذا ما هو في الحقيقة مضاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما علمناه الصحابة رضي الله عنهم فيبتدي يضبط أصول لنفسه حتى يقاوم أصول أهل السنة والجماعة اللي هم يمثلهم القرون الثلاثة الأولى الصحابة ومن بعده فيبتدي يقول لك إيه، نقول مثلاً خبر واحد لا يؤخذ به عقيدة ويبتدي يجيب من الأحاديث أشياء تعرضوا هذا يقول لك مثلاً عمر الخطاب لما كان كان مشغولاً ودخل أبو نسى الأشعاري مش داخل يعني واقف واقف على الباب فدق الباب الحديث الصحيحية على عمر الخطاب كان مشغولاً المهم ثلاث مرات وانصرف انصرف أبو نسى الأشعاري عمر الخطاب عرف صوته فقال بعدما انتهى من مشاغله قال عبد الله بن قيس كان بالباب قالوا نعم قال أتوني به فاجئ به قال من الذي جع جعلك تنصرف قال لخبر يعني سمعناه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عليكم ثلاثة فلم يزل له فليرجع قال لا تأتيني بمن يشهد معك أو لا أوجع عنك قال كوه قال له هات واحد كمان معاك يبقى ده يدل على إن خبر الواحد ما ينفعش الواحد ولازم لابد أن يعذب بواحد زيه ولا يعذب بقريب مش الكلام شكله جميل وشكله حلو ها فيجيب القصص اللي زي دي الأحاديث التي تشبه هذا ومع مع في الآخر آخر الكلام يرد على هذا أن عمر الخطاب لما طبعا قال هذا لأبي موسى ولما قال يبقى هيدربه فالذهب أبو موسى ممتقع اللون يبحث في الحلق وشوف الصحابة والكلدة من يشهد معه هل هناك أحد سمع هذا الخبر معه فلما ذهب إلى جماعة من الأنصار وقال لهم الحكاة استغربوا جدا أن تفوت سنة الاسترذان على عمر فقالوا الله لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغرهم ذاك وذهب فشهد مع أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أم عمر خطب علق وعقب وقال إيه قال لأبي موسى أما إنا لم نتهمك ولكن الحديث عن رسول الله شديد وهذا كان مذهبا لعمر كان مذهبا لعمر خاص بعمر الخطاب رأي والرآة خلاص فلما يقول له أما إني لم أتهمك ده واضح واضح وهذا يتمشى مع مذهب عمر يوم يجيب الحاجات اللي الزيدي عشان يضرب بيها الأدلة الكثيرة فكل واحد من أهل البدع جعل له أصولا طب أنا بقى علشان ما يتلخبطش اللي تتلخبطش المناهج على بعضها أعمل إيه؟ قبل أن أدعو الناس إلى الله لابد أن يكون هذا المنهج معتقد بالنسبة لي مش تروح تقرأ كلمتين وتطلع تقول لا وطبعا ده مش معناه أن الإخواننا اللي هم تجاوزوا هذه المرحلة وبقى سنوات بيدعوا إلى الله عز وجل في الوعظ والكلام ده أن يتوقفوا لكن أنا أقول هذا لهم وأقول لمن يتمنى أن ينال أشرف الوظائف ألا وهي هذه الوظيفة الكبيرة يبقى الأول خالص تدرس مذهبك ابتداء في الاعتقاد تروحش لأي مذهب مبتدع ليه لأن لهم شبهات خطافة تخطف القلب ما تضمنش أنك تدخل على أي منهج يعجبك الموضوع تقعد تبلط في الخط وتدافع عن هذا المذهب المبتدع لا الأول تدرس كتب الاعتقاد فقد السنة الجماعة التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة يكون هذا شاغل الشاغل. خلق جبت كتاب درسته يبقى كتاب كمان وكتاب ثالث ورابع وعليك بالمصادر الأصلية في الاعتقاد كتب الأولى التي يغترف منها كل من جاء من المتأخرين ممكن لا, لا, لا أقول لك اذهب إلى المصادر الأصلية ابتداء لكن في الأول تحتاج إلى كتب مختصرة إلى حد ما يعني كما يقال غذاء الكبار صم الصغار لما تجيب ولد بيرضع وتدون حتة لحم يموت ليه لأنه معدته لا تهضم هذا فيبقى أنت لما تكون لسه صغير وتاخد كتب الكتب الكبيرة البحر بقى اللي الناس بتغرف منها ممكن تغرب فهناخد بقى بعض الكتب المختصرة في مسائل الاعتقاد ونترقى شيئا فشيئا بس لابد أن تعلم أنك مردودك أن في النهاية إلى كتب الكتب المصاد الأصلية اللي بيغرف منها العلماء الكبار زي الشيخ السلام ابن تاميه وكل من جاء بعده كتب الكتب الأصلية زي مثلا كتاب الإيمان لابن منده والتوحيد لابن منده أيضا وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن أحمد وكتاب الشريع الأجرى، كتاب الإبانة بن فطه، ومن أجود هذه الكتب وهي متأخرة عن هؤلاء كتاب اللالكائي لكاى له شرحه، شرح أصول أصول اعتقد, اعتقد أهل السنة والجماعة، كتاب رائع جدا ومرتب بطريقة جميلة، وإن لو حذفت الأسانيين واختصت هذا الكتاب لنفسك ربما لا تحتاج إلى أي كتاب من كتب متأخرين، إلا إذا أحببت أن, إيه أن تعرف تفصيل المسألة. ده بيديك الاعتقاد الصحيح ويعطيك أسماء من اعتقاد هذا الاعتقاد قبلك. بيجيب أسماء الصحابة والتابعين والأما المتبوعين بالأسانيد برضه وأحيانا ممكن يحدث الاستناد ولو هذا قول فلان وقول فلان والكلام ده. أنت هتعرف في الآخر ان ده اعتقاد مين من الناس؟ يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك من اعتقادي أن السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص؟ سمي لي من قال بهذا الكلام قبلك هتوقف لايس تعال شو لايس لم تدرس إلا من كتب المتأخرين الذين يجعلون العنوان وابتدي ينافحون عنه ويردون على شبهات المخالفين لا أنا أحتاج الأول أن أكون معتقدا ابتداء وبعدين بعد ما أحصل العلم ابتدي أعلم النازل يبقى أشحن الأول وعدين أفرد للناس ف73 فرق 72 منهم كما قل فرق مبتدعة ولها قصول ولها ضوابط في الفهم والفكر والتشغيب على أهل السنة والجماعة كل الفرق دي ما بينها مشاكل لكن كلهم اتفقوا على أهل السنة والجماعة يعني تلي المعتزل مع الأشعرية بيطقشوا بعض دل الماتوردية مع الجبرية يضطق أشربا مثلا لكن كلهم في الآخر واعفل لي مين لأهل السنة والجماعة المذهب الحر إذا قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة وده طبعا هيدخلك في درسة الأصول ولابد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث إذن دول مش ل ل نطالب بأكثر من هذا. وصول العربية النحو والصرف والداخل معه البيان والكلام ده. ده يحتاج إلى كنا إنك أنت إن ترجع تاني تجيب كتاب قواعد النحو الأساسية اللي كنا زمان بناخده في سنة وردون آخر ككتاب يجمع كل المنهج أو أي كتاب بسيط سهل من كتب النحو أو أي وسيلة عربية أو كده تروح له تخلية لزلك النحو. ونح ممتع وجميل ممتع زي الأصول لما تدرس الأصول تشعر أنك أبصرت بعد العام لأن المرء إذا درس المسائل الجزئية لا يستطيع أن يثبت على قدم الحق ما لم ينافع عنها بالأصول خليك مثلا تقول في أي مسألة مسألة الفرق حلال أو حرام أو مكروه أنت حفظت كده من الكتب الفقه اللي هي المنشآة التي تشتغل بالجزئيات الفقه العمل يعني ممكن أنا كراديو دارس وصوله أقفك حرام ليه فين الصارف وفين اللي مش عارف إيه والكلام ده وكل ما تقول لي حاجة أقفك <تصفيق> أقول لك مباح ليه طب مستحب ليه طب فلان بيقول واجب وانت بتقول مستحب إيه صارف ويدليل على كذا وكذا وكذا ممكن يوقف مش عارف ها يبقى إذا درست الأصول هي التي تجعلك ثابتا عندنا ظاهرة حاجة عايزين ينشئوها الآن يسمونها بالصوفية العلمية الصوفية في كثير من بلاد المسلمين إن هزمت هزيمة منكرة أمام هذا التيار الجارف من الشباب المتسنن المتعلم درسوا أصول فقه ودرسوا أصول الحديث والكلام ده على الأقل متنورين حتى لو هم مش متخصصين متنورين أصعب فهمي الصوفية كطلعوا مرافقة ورقص وطبل وزمر وموالد والكلام ده طلع جماعة الآن نبغو وقال لك لا لن يوقف هذا المد السلفي المبارك إلا أن نجادلهم بأصولهم اللي هم تعلمون ندرس أصول حديث زيهم وندرس أصول فقه مثلهم تماماً وندرس أصول العربية ونتمتن أفضل منهم كمان والصوفية لا يستطيعون الحياة بدون الأحاديث الضعيفة والموضوع ما يدرش يعيش إلا بيكون في حديث ضعيفة موضوعاً ولذلك تجد أغلب المتأخرين متساهلين في التصحيح الطبعيف كان كثير منهم ينتمي إلى الصوفيين والحديث ده جميل وحلو ونعايزه لأنه هي... هي... كل لإشكال فيبتدي يضوع حرب يبقى الراوي مثلا حتى وصل الأمر بالسيوطي مثلا رحمه الله إن ابن الجوزي يذكر حديثا في الموضوعات ويقول فلان الفلاني متروك الحديث يوم السيوطي إليه راوي له ابن ماجه. طب ويعني رواه ابن ماجه هو ابن ماجه يعني سالم من الاحاديث الموضوعه ده فيه اكثر من أربعين خمسين حديثا مكذوبا أو باطلا وعشرات المئات أو المئات التي قد تصل الى نحو 1500 تدخل على ألفين حديث ضايع ها فابن ماجه يعني ما يكون له شرق عشان تقول لي رواه ابن ماجه كانت بتقول لي رواه البخاري يعني حتى لو رواه البخاري الروايل المتكلم فيه اللي العلماء تكلموا فيه إذا رأوه البخاري ليس معناه أن كل رواياته خارج البخاري بها إنما انتق البخاري من رواياته ما لم يغلط فيه إذا أنا ما ذرش الروايل المتكلم فيه جوا البخاري أسوي بالرواية بداخل البخاري والرواية خارج البخاري لأن البخاري هذا إمام خريج ماهر فاهم فيعرف إن الروايل غلط في ده. ويعرف أنه لم يخط فيه هذا الذي تبين له كإمام كبير أنه لم يخط فيه يضو يحط في الإيه في الصحيح زي ما بنقول كصاحب أي منهم واحد مثلا فكاهل يمسك البرطوانة كده يحسس عليه يعرف أنها مضروبة من جوه بس القشر بتاعها إيه عشر على عشر خلاص لو هو بحب يعني عنو الكلام ده يبتدي إيه يبتدي بقى ياخد كل ثمرة ويحسس عليها كده ويديك الكويس والجيد وبعدين يبيع اللي هو عايزه تيجي تقول له البرتقاء مبايز ولا كان دخلت جواه ولا اعلمه الغيب ها؟ ما هي الثمرة حلوة ولا, ولا معطينا ولا القشري مش عان نضربه ايه ولا الكلام ده فده زيه زي اي واحد ماهر صاحب سمع فمش معنى ان انا لقيت آآ ثمرة آآ كويسة او اثنين او ثلاثة اني بيتها ناخذ كويس فما أقول البردوانا دي أختي دي هذه تصلح للأكل وهذه تصلح للأكل لا يا حبيب دي تصلح للأكل ودي تلميها للفراخ ما تنفعش أنك تتكل البخاري عمل كده جاب لأي الأحاديث الراوة بيهم في الأحاديث قال لك أنا عارف الذي غلط فيه والذي لم يغلط فيه طب عرف إزاي مقاييس قيز بقى الأصول هي اللي تعلمها بقى تدرس علم الحديث تعرف القصة فالبخاري يوم ينتقي فأنا لا أستطيع أن أسوي بين روايتهم لروى المتكلم فيه جوه البخاري وبين رواية أخرى خارج البخاري فحتى لو قال لي روا له البخاري أنا مش هسلكها برضه من لأن تسلك سفيان بن عيينة ومالك والجماعة النجوم دول ملوم أحد الشاذة كثيرة العلماء البخاري المسلم نفسهم مرضوش يخربوها في الصحيح والعلماء تكلموا فيها بالشذوذ والكلام ده وده سفيان ومالك ومعمر بن كده يعني، فالجماع الصوفية بقى لا يستطيعون الحياة ولا ممارسة هذا الدين إلا بالأحاديث ضعيفة الموضوعة. فيقول لك الجماعة دول شغالين بقى تضييفهم مش عارفين، نوقف لهم. طب نوقف لهم إزاي؟ قال لك ندرس الأصول، الحديث أول ما يقول لي ضعيف أول نضعيفه لي إن شاء الله ونعرض نوضحه رباع بعض. يكون الزبون مات أو هرب، ها؟ وخلينا إحنا نضحم في بعض. على الأقل عطلنا مسيرته بدل ما كان يقولك هذا ضعيف كانوا بياخدوا كلامه مسلما يعني أنا دلوقتي مشهور أن أنا بشتغل بالحديث لما بقول الحديث أنت صحيح ولا ضعيف أنت بتثق في كلامي بتاخده إيه كلاما مسلما ممكن واحد لساني يكون أحسن من لساني ويعرض الحج أفضل مني أقول بالعكس ده هذا في أعلى درجات الصحيح بقى أنا بنزله في الأعلى وأنت حتطول على القمة طيب اختلفنا احنا الاثنين والتاني ممكن يكون مشهود له من حديث ايضا برضه هيطلع اللي يشهد لك هذا ماهر في الحديث بين احنا الاثنين ايه ماهر في الحديث طب الزبون يعمل ايه حيروح يستفتيني هيجي يستفتيني يقول لي والله اذا اختلف عارمان في تصحيح في تصحيح حديث او تضعيف ماذا افعل اقول له يا بني اجتهد في ان تقلد الافضل عندك طب ده ممكن يكون عنده نزعة صوفية هيروح لي مين بقى؟ اه وبعدين ده أنا اللديته كمان الرخصة أنا اللي بقول له اتهت في أن تقلد الأفضل عندك والأدينة والأعلى يبقى أنا كمان فرطت في الزبون بتاعي بالنظام ده ولا لا؟ خليته هو اللي اختار فهو قال لك دلوقتي احنا الصوفية دول انه هزموا أمام هذا المد العلمي المبارك والكلام ده عايزين نؤسس نواتب والكلام ده كائن الآن هذا كائن الآن على قدم الوساق تبنى له مدارس وتبنى له معاهد ها عشان بس عرفك الخطر, الخطر القادم خطر قادم خطر علمي ناس مبتذعة تعلموا العلم وأنا قلت قبل ذلك في أكثر من مرة وأعيد لأنه جاء موعد لاحتجاج به. أبو القاسم البغوي رحمه الله أحد مشايخ درقطني وهو أمام ثقة كبير جده أحمد ابن منيع أحد مشايخ البخاري وغيره أحد مشايخ هذه الطبقة يعني وهو من الأئمة الكبار الثقات ويقال عن أبو القاسم الباغوي ده ابن بنت منيع سعاد كده بعض الشباب المشتغل يقول لك لما يلاقي درقطني يقول حدثنا ابن بنت منيع يقول لك أمين ما يعرفوش له أبو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ده كانت تلميذاً للإمام أحمد وأراد أن يذهب إلى شيخ ما، فأحب أن يأخذ وساطاً من الإمام أحمد ولا كده يقول له قادم لك فلان الفلاني اهتم به وخلي بالك منه وكلام كده فذهب أبو القاسم البغوي إلى أحمد وقال إني أريد أن أذهب إلى فلان فأكتب لي إليه فالإمام أحمد كتب إليه ورقة كتب له ورقة قادم لك رجل يكتب الحديث يكتب الحديث فقال أبو القاسم يا أبي عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث عايز يغير يكتب الحديث يخليه إيه صاحب حديث فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث كبين هؤلاء المبتذعة هل يعملون بالحديث؟ لا إنما يكتبون الحديث، يشتغلون بالحديث. بقى صنع زي أي واحد بيصنع نجار يعمل مكتب، يعمل منبر، حداد يعمل حداد مسلح، يعمل العمود، هيعمل سقف. بقى صنع. في بعض علماء عصولة الفقه كتابه زي زي قبة الفرق كذا. ما فيش عصولة ما يعديش عليه. لازم يمر عليه وكان لا يصلي موت ساربه جدا منها يعني كان لا يصلي والذهبي ترجم له في الميزان وعرفوا ازاي انه لا يصلي قيل انه لا يصلي حب يختبر يصلي ولا لا خلوا له يمواين حبر وايه ودهنين رجله من تحت بطن رجله وقام بعد ثلاث ايام لاقوا الحبر كما هو طب ده لو بيغسل رجله على الاقل يعني هيكسر رجله في الوضوء من بعد 3 أيام شوف كم فرض وكم سنه وكم قيام ليل وكم مش عارف الكلام ده ده رجله هتبقى زي المرايه ها بطن رجله هيبقى ايه ابيض وزي الفل لا لا وزي ما هو قال لك انا لا يصلي ومش عارف الكلام وفي واحد من اعلى من اعلى الناس اسناده والدنيا كلها بتتهافت عليه تهافت الفراش على النار وكان لا يصلي فنعيز أقول لك داء اشتغل بتحصيل الأجزاء الحديثية والأسانيد العالية ولم يتدين بالحديث فأهل البدع لا يتدينون بالحديث لو تدينوا به لاقامهم الله عز وجل على قدم السنة وأنهم ينافحون عنها لكن الإشكال أنه خد صنع وبيوقف مسيرتك يبقى القصة القادمة اللي هتحصل في مصر على الأقل يعني في, في, في, في منظوري وفي المعلومات اللي عندي والكلام ده إن فيه صوفية علمية ستكون في مصر توقف ضد القصة دي فمهما حفظة من كذب الفروع لا تستطيع أبدا أن تثبت فرعا إلا إذا كنت عالما على أي أصل أصلت لما لابد من دراسة إيه؟ الأصول دراسة جادة وواعية ما تلعبش. ما فيش حاجة اسمها تروح تاخد درس عند شيخ وي بأزمة خدت الدروس وتروحت تنام ده الشيخ إنما يفتح لك الباب ما في شيخ يخلي طالب علم عالما أبدا المعالجات اللي بيأخدها من الشيخ لا تجعله عالما حتى يبذل حشاشة نفسه في مراجعة ما يقوله العالم لإن العالم بيدي عناوين لكنه بيختصر لك العمر بدل ما القضية دي تبدور فيها مثلا عدة أشهر يلخصها في ربع ساعة. يعرفك المغاليق يقولك امشي من ولا جديد دي مع أدب لا تمشيش فيها لكن امشي في هذا الطريق تمشي هذا الطريق تلاقي الدنيا لك لو انت اجتهدت بنفسك ممكن تلاقي نفسك الدنيا خلاص ما انتش عارف لا تتقدم ولا تتأخر الكلام فالشيخ ضروري جدا بالنسبة للطالب لكنه يفتح الباب له والطالب على قدر قوة قدمه في السعي وفي المشي يبقى إذن أول حاجة حدرسها الأصول الثلاثة اللي حنبعونه، عايزين الأصول العربية، أصول الفقه، وأصول الحديث. طبعاً ده وأنت بتدرس برضو الكتب الفروع، يعني مش هتعطل كتب الفروع علشان تدرس أصول، لكن أنت إيه لابد إنك أنت تدرس هذا مع ذلك وتكون جدا جداً، والعلم شاق جداً، ها؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما رواه مسلم في صحيحه، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ها؟ خلي بالك من هذا الكلام العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإخواننا اللي جايين عشان يقولك أن نريد أن ندعو إلى الله والقرى بتاعتنا أو المدن ليس فيها دعاء إلى الله وليس فيها أحد يدعو إلى السنة ومش عارفين الكلام ده؟ أنا بقول لك تواصل الليل بالنهار وترضى بالقليل في مرحلة الطلب انت شاب تريد ان تتزوج او تريد انك انت تجيب مسكن وعايز الشغل عشان مش عارف تعمل ايه والكلام ده وحاجة من اتنين يا اما تشتغل ليل نهار عشان تقدر تتزوج وتجيب شقه والكلام ده يا اما ترضى بالقليل الحمد لله انك بتاكل وتشرب وتسكت قلبك الجوع وتنخرط في التعلم ما لهاش حل يا ريت كان لها حل كنا قدرنا نوزل ما بين المسائل لكن انت مضطر الى هذا والمضطر يركب على سنه وبقدر ما يكون في قلبك من القناعة بهذا الطريق وشرف هذه الوظيفة أنت حتتصل من خلال هذا الكلام فبنقول بها إذن الدعوة نفسها لا بد أن تتحقق بها ابتداء وده مرحلة التلمذة مرحلة التلمذة هي أصعب المراحل جميعا التي يسميها بعض العلماء علماء السلوك مرحلة الخمول الخمول إنك إنت غير معروف خامل الذكر لا أحد يعرفه ودي من أجل نعم الله عز وجل على العالم لازم الخمول البذرة لما أنت بتبزورها في, في في في الأرض وتقعد تراقبها إيه اللي بيحصل لها؟ توصلها طبعا في الآخر بورق أو ورقتين كده طب مرحلة الجذر مش سبقت مرحلة النبات الورق الجذر ده مش ظل في الخفاء كده تحت عمال يضرب بإذن الله كده في الأرض لحد ما ثبت وبعدين طالع الفرع فوق هذه مرحلة الخمل دي مرحلة بناء الجذر بناء شخصية العلمية بالنسبة لك زي أي برج أنت بتبنيه أي برج أنت بتبنيه عشان عايز تطلع مئة دور مش لازم كل ما تطلع تنزل لازم تعرف الأساس خلاص الأساس ده معروف كل دور عشر صندق خرسانة مثلا اللي عشان مش حد يقول لي كلامه غلط في الهندسة هندسية لكن حفترت كده كل دور يبقى عشر صندق خرسانة مائة دور يبقى شوف حيبقى اعمل متر في الأرض مئتين دور يبقى هنزل كم متر في الأرض بيغيبوا الديه على ما مرحلة ال القاعد القاع دي تنتهي مدة طويلة وتقول ما عاملين خيش كده وبتاع والكلام ده ويبقى ايه يعمل لك لافتة احنا بنعمل للبرج الفلاني والعلاني في حد بيقف يتفرج من الناس يقول اما شوفهم بيرموا الخرصانة ازاي مثلا مش حد بيقف ابدا فمرحلة الجذر لا ينتبه لك احد فيها مطلقا يبتدي يطلع بالعظم بتاع العمارة البرج يطلع بالعظم حد بيبص اه بعض الناس ها؟ الأول خالص كش حد بص لمن زموش الأساس بدأ يطلع العمدان والمش عارفين فبعض الناس يشوف يشوف على مر طول إيه ومش عارفين وضخمة الديه والكلام ده فقليل من الناس والذي ينظر أفل النطوب برضه إيه قليل من الناس هينضم ماله خلاص خلصنا البرج شطبنا الوجه ها وبقت الوجه جميلة وشي رخام وشيء مش عارفين الكلام ده يبتدي الناس يوقفوا على الباب يقول لك ايه الشقة بكام يدخل البتاع خلاص عملنا الشقة وديكور وبتاع والكلام ده اه ميه الجمال ده كله مش عارفيهم وريسبشن واتنين مستوى ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل بكام الشقة دي يقول لك الشقه دي بكذا يقول لك والله يستاهل مين المهندس اللي عمل الحدوته دي ومش عارفيه والكلام ده ها يبتدي بقى ايه ياخد البرج شهرته بعد ما هل تكمل حلل حد ما تشطب؟ طيب حد ممكن يبص بعد ما تشطبت العمارة والكلام يبص العمود من الأعمدة؟ لا إمتى يجيب المهندس بتاع القواعد يوم العمود؟ يتشرخ يوم العمارة هتوقع هتوبة لكن لا أحد يسأل مين اللي طلع البرج ده وخلاه طويل كده ومش عارفه الكلمة لكن يقول لك مين اللي عمل الديكور ده؟ فطالب العلم زي البرج بالظبط يظل في مرحله القوه العمليه عبي يعبي ولذلك ليه بيزهق درس كتابه 2 وخلاص وهيمل عايز ايه عايز يدفع يدعو بقى لان الدعوة الى الله عز وجل برضه شيقه حلوه لما اقعد اتكلم فيكم ومفيش حد عارف ينطق معايا ولا كلمة طما جميله برضه ها واول زي ما عايز ها فيش حد يقول لي انت غطاره ولا انت مش عارف ايه ولا الكلام دوت وبعض الناس يستحي يرد عليا ها متعه ممتعه برضه لان وجد الثمرة زي الراجل الفلاح لما بيتعب في الأرض شوف يبذر البذر ويقعد يروي ويقعد ينقل عفش ومش عارف يعمل ايه والكلام دوت ويتعهد لحد ما الرز ولا الفول ولا بتاع يكبر يبتدي يجيبه ويبتدي امتى يسعد الراجل ده يوم ما يعب المحصول في شويلة ويجي التجار واقفين بقى يقول له الطن بكذا هنا ينسى كل مراحل تعبه هو عمال يفرح في الأرض فطالب العلم اصعب مرحلة عليه المرحلة الاولى دي إنه عمل يخزّل، يخزّل، يخزّل، يخزّل ولا مردود. خلاص؟ لكن إذا إذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى ثم بقراءة بأحد الصحابة حياة العلماء الذين كانوا طلبوا العلم كيف كانوا يفعلون لا يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقه. لمرحلة إيه؟ مرحلة الخروج. ولكلام بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة. بإذن الله عز وجل يوم المهرجان الكبير يعني عندنا إن شاء الله حوالي أربع محاضرات اليوم بإذن الله الكريم بعد كل ركعتين بنتكلم شوية كده بحيث أن احنا نأخذ الليلة صلاة وذكر أو صلاة وتعلما وإن شاء الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يوفق أقول قولي هذا والسلام الله العظيم <تصفيق>